صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة Wa la aqusimu bin nafsi al lawwama ayahsub al insanu an lan najma'a 'idama bal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 إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرِّ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى عَاذِرًا La tuharrik bihi lisanaka li Kalita bihi inna 'alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' inna 'alayna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 ظن انه ان يفعل بها فاقرا كلا اذا بلغت التراق وقيلمن فَاتَّسَقَ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذْنِ الْمَسَاقِ qa la sall wa lakin kadhaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta la lak fa aula thumma أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا